وإِنْ أَنْلَ الْكِتَابَ لَا تَغْنُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَسَنِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 لَبِثَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِثَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هَٰؤُلَاءِ خَالِدُونَ وَلَو كانَوا يُؤمنِنونَ بِاللهِ وََّ بِيلّ وَماءُ زِلَ إلَيْهِ مَتَّخَذُوهم أَْلِي أَ وَلَكِبَّ كَكًِا مِنهُم فاتقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيتين ورغبانا وأنهم لا يستكبرون